قال موسى ما جئتم به السفر إن الله سيضطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما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 وَطَالَمُ سَا رَبَّنَ إِنكَ آتَييتَ فِرأَوْنَ وَمَلَأَهُ زينَةَوْ وَأَموَلَ فِيحَيَةِ الدَّْا رَبّن ل يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِك رَبَّنَ ل يُظِلُّ سَبِيلِكَ رَبَّنَ قَمِسْ عَلَى أَمْ وَلِهِمْ وَشَدَّدَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَشَدَّدَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ